أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاء كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جعل الالهه الههم واحدا إن هذا على شيء عجاب وان طفر منهم انمشوا اصبروا على الهاتكم ان هذا على شيء ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا إلا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 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففتع منهم قالوا لا تخف خصمان برى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواة الصراط إن هذا أخيله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعابه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقدير ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن يَا يا داود إنا جَعَلْنَاكَ جعلناك فِي في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى عَن عن سبيل الله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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إِذْ عرض عليه بالعشي صَافِنَاتُ الجياب فقال إني أَحْبَبْتُ حب الخير عن ذكر ربي فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ نُبَالُ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُوهَا عَلَيَّ فَقَفَقَ مَسْحَمٌ بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّ نَاسٌ لِيَمَانَ وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ نَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بعدي. إنك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث أصاب والشياطين كلبنا بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني يمسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغتا فضرب به ولا تحنث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 هذا ما تُوعَدُونَ الْيَوْمَ الْحِسَابُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ قِنَامًا مَا لَهُ مِن نَّفَادِ هَذَا لَنِعْمَ الْطَّغِينَ لَشَرٌّ مَّأْبَنَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادِ هَذَا الَّذِي تُوعَدُونَ عَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَغَرِيمٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدعوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا من الأشرار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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إليه إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فَتَجَادَلَ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ من أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خير مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طين قَالَ فاخرج منها فإن وإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق